بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اذني اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 والله الذي أرسل الرزياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا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 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن طَغْمِيرِ إِذَا تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ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 Nala tëziruaziretë wuzrë ëkëraë, nala tëd'u mësqëleëtë nala të tëhë, nala tëhjëmënë nala tëhë, nala tëziru z'ë qërbë, nala tënzërë allëzhenë, nala tëhërënë rëbëhëm bilhëbë, nala tëhërë ëhërënë rëbënë,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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ INNA ARSALNAKA BIL HAQQI BASHIRAN WA NATHIRA WA IN MIN UMMAH ILLA KHALAFIHA NADHI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 وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابٍ مُسْنَدٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّ 국민 i несколько so risks with heaven Malaj, P Junga diz O Al-Aq Ali,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 إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ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 jannatu adn yadkhulunha yuhalluna fiha min asawirin min dhahabin wa lu'lan wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'annal hazan INNA RABBANA LAGHFURUN SHAKUR ALLATHI AHALLANA DARAL MUQAMATI MIN FADLIHI LA YAMASSUNA FIHA NASBUN WALA YAMASSUNA FIHA LUGHU وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا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 Qul ërëëytum shurakaa kumul lëzhin tëd'ňu në min dŭun illahe ërëunë mëza khalqëu min alë ërëdë ëm lëhum shirkën fë sëmawëtë ëm átëyna hëm kitabën fëhum alë bëyënë tëmën بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتها إن أمسكهما من أحد من بعده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 ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا